طبتم جميعا وطابت اوقاتكم وتبواتم من الجنه منزلا اسال الله جل في علاه ان يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على سرر متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد أيها الأحبة الكرام هذا هو اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك نسأل الله أن لا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نسأل الله أن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الأحبة الكرام فنواصل في هذه التأملات الإيمانية مع سورة من كتاب ربنا ألا وهي سورة بن النضير سورة الحشر وكلنا في المرة الماضية بفضل الله مع الآية الأولى من السورة وهي قول ربنا جل في علاه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وتكلمنا عن, تسبيح عن التسبيح ومعانيه وتسبيح كل الكون بمخلوقاته لله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ثم ختمت الآية الكريمة بهذان الاسمان العظيمان من اسماء ربنا العظيم جل في علاه العزيز الحكيم وذكرنا في نهاية الكلام في الامس أن العزيز هو القوي القدير منيع الجناب الذي يغلب ولا يغلب، الذي لا طاقة لأحد بمغالبته، ولا قدرة لأحد على أن يغالبه، إنه العزيز القوي، الذي إذا أراد شيئاً كان كما أراد، على الوجه الذي أراد، <تصفيق> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي وحياك الله وبياك وأصلي أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول أن العزيز جل في علاه إذا أراد شيئا كان لا راد لمشيئته لا راد لمشيئة ما أراده كان في الوقت الذي أراد على الوجه والصورة التي أرادها جل في علا ونتابع في هذه الدقائق ان شاء الله الكلام على صفة الله العزيز وذكرنا في مقدمة هذه الوقفات والتاملات الإيمانية إن صورة الحشر وسورة بني النضير من أهم محاورها تقوية معرفة المسلم بالخالق جل في علاه في كل آيات السورة لا سيما خواتيم السورة التي تتكلم عن جملة عظيمة جليلة من أسماء الله جل في علاه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى من هذه الأسماء ومن تلك الصفات العزيز هذه الصفاء الكريمة ذكرت ذكرت في كتاب الله بمشتقاتها ذكرت في جزاك الله خير لا في الحبيب ذكرت بمشتقاتها في كتاب الله ما يقارب تسعين مرة في تسعين موضع أو ما يقارب تسعين موضع من كتاب الله عز وجل ان دل ذلك على شيء يدل على ما في هذه الصفة العظيمة من المعاني الجليلة التي تحتاج إلى التدبر والتأمل قال ابن القيم رحمة الله عليه العزيز هو المبرأ من كل نقص وعيب ننزه ربنا عن كل ما, يلي ما لا يليق به سبحانه جل في علاه وكل عزيز انما بعز الله تكون عزته ومن ابتغى العزه عند غير الله ذل ولا شك اقول أن كل عزيز من المخلوقات من المخلوقين إنما يستمد عزه وقوته إن كان على حق من عزه الله من دين الله من شرع الله جل في علا فمن بتغى عزة بعيدا عن الله بعيدا عن دين الله بعيدا عن شرع الله اذله الله ولا ولا بد قال الله جل في علا واتخذوا من دون الله الهه لما قال ليكون لهم عز سندا ويعني يكونون لهم منعه ويكون يحققون لهم الجوار والعزه والغلبه قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا العزه إنما لله العزيز وإنما يعز الإنسان في جوار العزيز في طاعة العزيز في امتثال أمره في اجتناب نهيه أما من جنح إلى المعصية أبى الله إلا أن يذل من عصى أبى الله إلا أن يذل من عصى كما قال الحسن رحمة الله عليه انهم يعني أهل الكفر وأهل المعاصي وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين لكن الذل يملأ قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه أبى الله إلا أن يذل من عصاه فالعز في جوار العزيز والعز كل العز في طاعته والذل والصغار والضعف والخور والخلل في البعد عن العزيز وفي معصيته جل في علا اسم الله العزيز كما قلنا ورد في كتاب الله جل وعلا فيما يقارب تسعين موضع بمستقات هذا الاسم وهذه الصفة الجديدة وتعددت المعاني التي سيقت فيها هذه الصفة وهذا الاسم الجليل فمن ذلك ما يدل على ان على العظم أن العزيز هو العظيم جل في علاه تمام قدرته وقوته وبطشه واحاطته جل في علاه اسم قال إبليس اللعين عليه لعائن رب العالمين تترى إلى يوم الدين قال فبعزتك لا أقوى أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال أهل العلم هذه الايه هذه الآية تبين بغاية الوضوح أن الشيطان أن إبليس النعين مع شدة مكره وكثرة وسوسته وكيده وتحريضه للناس على معصية الله لكنه يقف عاجزا أمام قدره الله يقف ذليلا أمام عزة الله جل في علا فبعزتك هو بدون ذلك لا يساوي شيئا ولا يقدر على شيء لذا قال الله جل وعلا إن كيد الشيطان هذا الذي يفعل بالناس الأفعيل إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا احتميت بالعزيز بالعظيم جل في علا حماك من كيده ولم يفلح معك شيء من كيده ولا من وسوسته ولا من تحريضه من؟ <تصفيق> معاني العزيز والعزة ومشتقات هذا الاسم وتلك الصفة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا المنع وطلب الحماية <تصفيق> قال رب العالمين عن المنافقين عليهم من الله ما يستحقون الذين يوالون الكفار ويعادون الموحدين ويداهنون أهل الكفر والفسق ويعادون أهل الإصلاح المصلحين سبحان الله قال جل في علا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كان الحق أن يقدم أهل الإيمان أن يوالوا أهل التوحيد أهل الصلاح لكن لكنهم يعادونهم ويحاربونهم فمن توالون؟ يوالون أهل الكفر يوالون أهل الفسق وعياذا بالله قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم نعز ان تسبت المؤمنين ورحتم للكافرين ورحتم للفاسقين علشان تعتز بهم وتكون لكم الحمايه والمنع من هؤلاء يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا هذا الذي ابتغيتموه وهم سيعود عليكم بالضرر لا عزة إلا في جوار الله لا عزة إلا في دين الله إلا في موالاة أولياء الله لا عزة ولا رفعة ولا نصرة ولا منعة ولا حماية إلا في موالاة من يتولون خدمة دين الله والدين لدين الله اما معاداتهم فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب هكذا يقول العزيز ومن له طاقه بحرب الله جل في علا قال فقد آذنته أعلمته بالحرب حرب من الله من له طاقة بذلك من معاني العزة الواردة في كتاب الله جل وعلا في اسم الله العزيز وصفته جل في علا العزيز الحمية وأقصد بها هاغنى العزة الموهومة ليست عزة حقيقية لكن أناس يظنون أنهم يعني أهل العز ويستحقون أن يكونون هم الأعزاء والحقيقة على خلاف ذلك قال رب العالمين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا المفكر فلان الذي يشار إليه بالبناء وإذا تكلم يسمع له وإذا أشار إنما يعني يشار إلى كلامه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يزعم أنه من المصلحين وأنه من المتنورين قال يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفصه هذا عجيب يشهد الله والله يعلم ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه قال اللطيف الخبير وهو ألد الخصام قال الحقيقة أن هذا الإنسان ليس ممن يريدون الإصلاح إنما هو ممن يريدون الهلك والضلال عياذا بالله قال ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الفصار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها هذا الذي يعجب الناس كنابه ويظنون انه المفكر والمتنور والفلان وإلى آخر هذه الكلمات قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفسد اسمع وإذا قيل له اتق الله هذا الذي تصنعه مخالف لدين الله هذا لا يرضاه ربك العزيز قال وإذا قيل له اتق لا عد إلى دينك إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أخذته العزة بالإسم يكيل التهم لغيره ويعني يتهمهم بالرجعية والتخلف إلى غير ذلك وينسب لنفسه كل فضيلة اخذته العزة بالإذ ما مصيره يا رب قال فحسبه جهنم ولبئس المهاد من معاني العزة الوالد في كتاب الله جل في علاه الشدة والتحمل الشيء يعني الذي لا يكاد يحتمل يعني قال الله جل في علاه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يشتد على رسول الله أن يقاسي المؤمنين أن يحصل لهم ما لا يسره صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يعز عليه ويشتد عليه أن تخالفون أمره يعز عليه أن يموت فلان على الكفر أو أن يموت فلان على النفاق فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. وفي الاخرى الأخرى لعلك باخع نفسك اي قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين فهنا العزة بمعنى أن الأمر يكون عليه شريف قال ربنا جل في علاه يا أيها الناس يا كل الناس يا أيها الأغنياء ويا أيها الفقراء يا أيها الأقوياء ويا أيها الضعفاء يا كل خلق الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله اسمع لهذه الحقيقة يا أيها الناس الله ينادي على جميع البشر أنتم الفقراء مهما كنت حتى لو كنت أشهر الناس وأقوى الناس وأغنى الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اي شئ يذهبكم بكون بكون بلا تعب ولا مشقة إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ليس على الله بشاق ولا متعب ذلك على الله هين ويسير جل في علاه نسأل الله أن يسترنا وأن لا يأخذنا بتقصيرنا فهذا ليس شديد ولا شاق على الله العزيز القوي القدير الذي يقول يكون فيكون والعزيز إخواني في الله كما هي بقية صفات الله جل وعلا العزيز والمتفرد بصفاته ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو بصير وهو سميع وهو عزيز لكنه لا يشبه في سمعه شيئا من المخلوقات ولا يشبه في بصري شيئا من المخلوقات كذا لا يشبه في عزته شيء من المخلوقات الله عزيز وربما يسمي بعد بعض خلقه عزيز يعني وقالت امرأة العزيز الآن حصح صلحة هذا سمي العزيز لكن شتان شتان بين عزة المخلوق الضعيف Eve الذي يفتقر إلى غيره ويذهب وتذهب عزته ويذهب من يستعز من يعتز بهم ويجلبون له المنع والحماية والقوة بينما الله جل وعلا كان ولم يزل وسيبقى وعزته أزلية كان قبل الخلق عزيزا وبعد خلقهم وإذا أراد أن يميتهم أو أن يحشرهم فهو العزيز لا يشبه في صفاته أحد من مخلوقاته جل في علاه العزيز من المخلوقات خلي بالك العزيز من المخلوقات يحتاج ليكون عزيزا إلى قوة إما قوة مال أو قوة منصب أو حاشية او جنود أو كذا أو كذا أو كذا طيب تخيل أن هؤلاء الجنود انقلبوا عليه وصاروا أعداء له. أين تذهب عزته؟ تخيل ان هذا المال الذي يعتز بسببه أو هذا المنصب الذي يعتز بسببه زال عنه لا يبقى عزيزا يصبح زليلاً مهينا والعياذ بالله لكن لكن العزه لله جميعا ولمن احتمى به وكان في جواره وحمايته جل في علاه اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بميت أو بمن يموت فإن عزك ميت عاوز تكون عزيز فعلا اعتز بما بالله جل في علاه بدينه وبشرعه يعزك ولا تذل ابدا ولا تهون أبدا فإذا اعتززت بمن يموت بناس أو بجنود أو بمال أو بمنصب أو بكذا فإن عزك ميت اجعل بالله كل عزك يستقر ويثبت فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت لا أحد من المخلوقين يستطيع أن ينال من العزيز شيئا بينما أي مخلوق يعني قال أنه يعني من أهل العزة قد يناله شيء من الاذى لكن اسمع لرب العالمين في الحديث الالهي يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني سبحان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره الط... معصية العصاة المذنبين بل لو كان الخلق كل الخلق على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيء ولو كان كل الخلق على افجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد اجتمعوا في صعيد واحد ثم طلبوا مني ما شاء فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك من ملكي شيئا اسمع قال يا عبادي لو ان أولكم واخركم وامسككم وجنكم كانوا على اتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو أن أولكم واخركم وامسككم وجنكم كانوا على افج قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم وأوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالعزيز لا تفيده ولا تنفعه طاعة ولا تضره معصية العزيز بيده ملكوت كل شيء يملك كل شيء ويتصرف بتمام قدرته في كل شيء عزيز منيع الجناب قوي ما أراده كان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك اختبارا وامتحانا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هذا الذي يملك ذلك كله ويتصرف به فيه بتمام قدرته وتمام حكمته هو العزيز, هو العزيز نحتاج إلى التعمل في أمثال هذه الصور. في اسماء ربنا وصفاته العلى نحتاج أن نقوي معرفتنا بالله القوي القدير العزيز ان شاء الله نواصل في كلامنا في الغد باذن الله اسال الله ان يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الاعمال احبكم في الله اسال الله ان يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اصلح حال احوال المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان اللهم مواتنا وموات المسلمين وقضي الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين اجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور المتقابلين أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته